أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن جتمعت الإنس والجن على أيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا Qul l'in j'tem'a'ti l'inns wa'aljinnu ala an y'a'tu' bimithli hatha al-Qur'an La y'a'tu'n bimithlihi wa'low kan ba'adhu'um liba'adhi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 او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا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 قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسول وما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الهدى الا ان قالوا الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا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 وبالحق انزل الله وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزل الله تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا آمادا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط دراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 فلينظر يُهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وليتلطف ولا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إن يظهروا عليكم يرجموكم إِنَّهُمْ يعيدوكم في ملتهم وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 ولم يكن له كفوا أحدا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بك ونلتجو إليك لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك اللهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين اننا نحمدك ونشكرك اننا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به علينا واوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم يا سميع الدعاء يا كاشف البلاء نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تكتب النصر للإسلام والمسلمين يا من كتبت النصر في يوم بدر في مثل هذه الليلة المباركة ونصرت محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه اللهم فافرق خيرا للاسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك النصر والتمكين لهذا الدين واحمي حوزة الدين وعبادك المؤمنين وجندك الناصرين لهذا الدين اللهم اللهم انا نسالك ان تلطف بحال اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أنزل عليهم فرجك العاجل يا رب العالمين اللهم ارحم حال الشيوخ الكبار والأطفال الصغار والنساء واليتامى يا رب العالمين اللهم انا نسألك أن تكون لهم سترا وأنت تكون لهم معينا وأن تكون لهم ناصرا اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم والطف بحالهم يا لطيف اللهم إنا نسألك أن تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما سعادك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا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 أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لنا من كل داء وراحة لنا من كل هم وفرج لنا من كل ضيق وبركة لنا في حياتنا ونورا نستضيء به يا رب العالمين اللهم اجعله سائق لنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين